الناس بتبقى في شهر الصوم يا إ م ا عازم أ و معزوم واللمه تحلى و ا ل ض ح ك ة تعلى رمضان كريم والعز يدوم <تصفيق> عازم ولا معزوم بالطبع الجبالي العز يدوم مع المستشارة تهاني الجبالي هناك مشكلتان المشكلة الأولى انك امرأة والمشكلة الثانية انك اتيتي ليس من القضائي ليس تلك مع يدوم أتيت من أنك أنك يعني تساءل ا ل ر أ ي العام من هي ت ه ا ن ي الجبال كيف ب د أ ت وكيف وصلت إ ل ى هذا المنصب الرفيع وهي لم ت ب د أ في الامر هذا شكل لدى ا ل ر أ ي العام تساؤلا وشكل لدى أ ه ل القضاء غيره ما ر أ ي ك ل أ ن ه كنا غبنا ف ت ر ة ط و ي ل ة عن التعيين م م ا ل من ح ا م المحاماه س ه أنه أهدرنا بقول العلاقة إحنا ا القضاء الواقص والقضاء الجالد <تصفيق> طويلة جدا التعييم ا بين طويلة في من ل وقف موضة م في القضاء فمسيون、الناس. آه. رغم انه كان في تاريخنا يعني اسماء بحجم سعد ز غ و ل بحجم مكرم ابيد بحجم قاسم أ م ي ن بحجم ا ل إ م ا م محمد عبدالله كانوا قضاه في ا ل أ س ا س وكلهم وكانوا محامين وغيرهم من الكثيرين ا ل ف ك ر ة هنا انه يعني الاستدعاء ا ل ت ع ي ي م ن ا ل م ح ا م ا ه م ر ة أ خ ر ى مم. كان تحريك لنص راكد في قانون ا ل س ل ط ة ا ل ط ب ا ئ ي ة مش نص ملغي、مم. نص موجود مابيطبقش ت فعشان راي عم يعرف ان ه ده هو الاساس ا كل س ن ة لازم ن ع ي ن خمسه وعشرين في الميه من القضاء من المحاماه ونوع بيحصلش واعتقد مم. انه يعني في م ر ح ل ة من ا ل مراحل كان ر أ ي بعض القائمين على إ د ا ر ة ا ل ع د ا ل ة انه يعني ا ل عاشتم ده شويه لكن、مم. انا ر أ ي ي ان ه اصابه ا ل ع ل ا ق ة بين القضاء المحامي و, و... القضاء ا ل ج ا ل س في محتل مم. لانها مابقتش ا ل ع ل ا ق ة عن نفس المستوى اللي كانت عليها في ا ج ي ل سابق ن ت ي ج ة ان ه القضي ب ع ب د ل و ق ت متصور ان المحامي ا لوقت اصابه ممكن يبقى يعني زي مشتبك معاه زي, زي الوكل عنه و وده... ده كلام فيه خلل في ا ل ع ل ا ق ة ا ل ن ي ن و ج ه ي ن العمله بيقينوا العداله معه ف ه ن ا كان يعني ف ر ص ة انه لما تعيشت انا من المحاماه انه نعيد م ر ة ت ا ن ي ة ا ت ب ا ع هذه ا ل ع ل ا ق ة ا ل ت ا ر ي خ ي ة ما بين القضاء الوقت والجامد وانه المفروض ان يبقى فيه حوار ما ب ي ن هل م في ا ا ا م ك ن ي القاضي ي الجرس س تبنيت ق ل الصفح بالضبط ويبقى محمي والمحمي م م ايضا ك بعد بمرحلة وبشروط ب ق ى على هل ب ن ي ت هذا الحوار انت ي هل تبنيت في كل مكان وبقطال والقضاء شوية وانه بيبي بين العلاقة التلاقي الحاح لانه جزء من اصلاح سلطة العدالة جزء من اصلاح ما بين المحامين لانه اصابها المرحلة سلطة خلل الاخيرة الخاصة في نعيد تانية احنا من من جزء جزء مرة فكرة خ ب ر ا ت ا ل م ت ع د د ة ان ه القاضي اللي ب د أ و ك ي ن ي ا ب ة واستمر ح د ما بقى ق ا ل م ح ا م ي اللي يعيش فكرة فن استخدام القانون、ده. فن ن استخدام ا ا ل ق و ن و ص غ ر ا ت ه أ ي ن وكيف يمكن أ ن تكون هناك ا س ت ف ا د ة من هذه الخبرات、م. زي ما ممكن أ س ت ا ذ ا ل ج م ا ع ة ي أ ت ي أ ي ض ا للقضاء بفكر أ ك ا د ي م ي وفقهي س ت ط ي ع أ ن يساند فيها ا ل ع د ا ل ة يعني هذا الـ الـ الـ الـ الافق المفتوح للتعيين في القضاء انا أول من اول يطالب التحديث فيما يتعلق بك شخصيا ساعه ا ل م س ش ا ر ة هان الجبالي انت وجيت بنقد شخصي انك حتى لم ت ب د أ ي حياتك م ح ا م ي ة و ن م ب د أ ت في الشؤون ا ل ق ا ن و ن ي ة في جامعه ة محامية فترة لا الأولى لا انا بدأت محامية منذ بدأت فأ... الجامعة يعني ا وبعدها فالمحامية بدأت منذ تخر بعد شهرين منطقة روجي بعد لكن هي الاخطر انها كانت فكره ان ه الترقب يعني انه ازاي ع ن ي س ي د ة هتبقى في وسط رجالي كله وهتمارس ر ب ا ن هذا الترقب احنا بقى ظلها و ق ت الحمد لله يعني ل ل ع ازاي ق ة ندية كلها هؤلاء ل ا مع م ر و ل ق ض ا ئ ة اللي بيمثلوا لا يمكن يمكن أضاف هناك شيء اخر اضيف انك تعملين بالعمل العام ايضا يعني لك, لك ر أ ي في مسائل س ي ا س ي ة وفي مسائل م ج ت م ع ي ة و ب ا ا ل ل ت ي و ق ا د م ة من, من ج ا م ع ة ومن المحاماه ة وبالتالي كل ذ ا ام يشكل مسؤولية ام يشكل فرصة لنقدهم لا الحقيقة بالنسباني يشكل لديك يشكل مسئولية يشكل زخيرة شكل لنقدهم الخبرات عدد من هو فرصة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 ل أ ن ه القضاء الدستوري هو قضاء ر ؤ ي ة لا يمكن لقاضي دستوري أ ن ينجح في انه يحكم في حكم بالعدل إ ل ا إ ذ ا كان يعرف جيدا ماذا يحدث حوله في مجتمعه رؤية ط ب ع ا ن ه رؤيه ا ج ت م ا د ي ة و ا ج ت م ا ع ي ة و ث ق ا ف ي ة من غير هذه ا ل ر ؤ ي ة اعتقد انه لا يمكن لقضي ة د س ت و ر ي ة ان يؤثر تاثيرا ايجابيا في ه ه هل لها لها المحكمة الدستورية في مجتمعه ي ل ا وجه ا ق ت ص ا طبعا د ي اي لانه ح ك ما ل تمنى المحكمة ا ل س رايته ي في ة البشر ف الدولة كلها. سواء ط ا او مواطنين الافراد أو في إدارة يعني لما المحكمه بتحكم في قضيه مثلا زي ما حصل في بعض الاحكام、مم. اللي ق ا ل ت فيها بعالم دسويه م ص ف ي قانون م ب ا ش ر ل س ة ا قضائيه فتراتها ن يعني إنه ان هنا ا ل ت أ ث ي ر الخطير ده لما بتقضي م ح ك م ه ا ل د س ت و ر ي ة في ق ض ي ة لها بعد ثقافي لها بعد سياسي لها بعد اقتصادي、م. مؤثر في حياه ة قدرة على إدارة العدالة الناس إزاي الإنسان ما يتملك على ل ممكن يعني من غير يبقى رأي ويبقى الناس ه ل ل ث ث ا ي ن ن ومتعيينة كان ة فترة زاخرة اللي القضاء بالخلاف سبق ب م ن ا س ب ة الاختيار هل, هل قاضي ا ل م ح ك م ة ا ل د س ت و ر ي ة العليا ملزم بتطبيق الدستور او القانون ام يعني تتناوبه ا لا ح ح ي ي ر ة أ ن بين وبين القانون ا الرؤية لا تطبيق هو ملزم بتطبيق روح الدستور ل أ ن النصوص ا ل د س ت و ر ي ة تبقى نصوص صماء لحد ما يترجمها القاضي الدستوري بما يتفق مع مبادئ القن... القانون ا ل أ ع ل ى العداله ل ل ي هو ا ة العدالة يعني إنما يكون القاضي عنده الدستوري يعني ع د يكون ن قدرة إقاع القيم الدستوري والتفكير وتفسيره والتشريعية الحياة تأويل مجتمعه يتوازى وضبط فيه في النص بما هذه مع ومما يحاكم هذه المبادئ الدستوريه فقد البصلة ا ل ب و ر غير ي يحاكم يبقى ممكن من ما قانون ل ق ن ا ر د ي ن اصبحت م ب د أ ا ل م س ا و ا ة م ب د أ ا ل ع د ا ل ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة م ب د أ توزيع الاباء م ب د أ ح م ا ي ة حقوق وحريات ا ل م و ا ط ن ي ن وحقوق و ح ق و ا و ح ق و ا وحقوق وحقوق وحقوق وحقوق و ح ن و ق وحقوق وحقوق و ح ق و ه وحقوق وحقوق وحقوق وحقوق وحقوق وحقوق وحقوق وحقوق اعتقد انه هو عينين في ايديك نزام العدد ساعات م ل مثلا المحكمة الدستورية العليا بالعكس م ج ل س ش ب الشعب, الشعب له دور رقابي مجلس له له واحيانا تشريعي دور دور ا هناك مقولة تتردد انه ن ت تتردد مقولة م ل ل ج سيد ارارو بالنسبة ولكن لا يقرروا ب ا ل ن س ب ة للاعضاء ولكن ا ليس بالنسبه م للقوانين تطلع من مجلس الشعب تخضع في المحكمة قضاء م م ك ف ي ه ن ك ص ص و ع ي الدستورية الدستورية أعدمت بأحكام المحكمة المحكمة تمارس فإذا يعني إ ل ى حد كبير يعني ر ؤ ي ة ر ق ا ض ي ة مهيمنه على سلطات ا ل د و ل ة ل أ ن ه لا يجوز لا ل ل س ل ط ة ا ل ت ش ر ي ع ي ة أ ن تخالف قضائها ولا ل ل س ل ط ة ا ل ت ن ف ي ذ ي ة بكل、أوه. عناصرها、بالضبط. ولا أ ي ض ا ل ل س ل ط ة ا ل ق ض ا ئ ي ة وهي ت ح ك م بين الناس إ ذ ا ا ل ش ق ا د ي يحكم بنص ا ل م ح ك م ة الدستوريه ان تراي فيه من غير الدستوري يبقى هذه ا ل م ك ا ن ة ا ل ر ف ي ع ة ل ل م ح ك م ة ا ل د س ت و ر ي ة لا يمكن أ ن يؤدي الدور فيها إ ل ا ا ل ق ض ا ء يملك ا ر ؤ ي ة تجاه إ د ا ر ة هذا المجتمع you <laughs> بيدعى الشاذلنج وجاوب <تصفيق> <تصفيق> انت ياه عازم ايوه عازم عازم عازم وليه م د ا ي ق اوي كده هو اللي انا اعزمهم د و ل جايين يشاهدوا جمالي اكيد مستنيين من اني اقدملهم وليمه ة انت معزوم معزوم معزوم معزوم <تصفيق> وليه متضايق اوي كده العزميني دول حدخل عليهم و ي د ي ف ا ض ي ة لازم ا ج ب ل ه م معايا ب ط ي خ ة او كيس برتقان و انت عازم ولا معزوم؟ <تصفيق> ومالك سعيد قوي كده؟ اصل على هواء البرنامج رمضان معزوم سعيد على العام يوميا في رمضان حبق عازم أو معزوم قوي مع كده عندك نجم في المفضل حبق حق واسأله حاجاتي فعلا والاهم من كده اني لو كنت عازم مش هعمل و ل ي م ة وان كنت معزوم مش هجيب لا ب ط ي خ ة ولا كيس برطوان في الزميلان المصري الوقت معنا بالطبع كما قال المجتمع الخضاء نجوم نجوم المستشارة نجمة من, المجتمع من المستشارة تهاني الجبالي وحوار متصل وحوار تهاني معها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 و ان ا ل د و ل ة في مصر د و ل ة ر ا س خ ة م ف ر و ض ان مؤسساتها ليست مؤسسات وليده اليوم و ده بيدينا احساس بطمانينه ان لدينا مؤسسات يجب ان نتمسك بها و ان نتمسك بانها للشعب المصري كله بالضبط المحكمة ستحتفي بعيدها الاربعيني أو بعيد الاربعيني سبقها طبعا قبل المحكومة الدستورية العليا او القضاء الدستوري لا لانه المحكومة العليا انشاء المحكومة الدستورية وخلال هذا الاحتفال ستحتفي يحضره 45 رئيس محكمة س وفي ا ا ل ل ع مصر ومجالس ي ة و الراي ا على مستوى عالي من يعني يعني المحكامة اختارت و ن من أخطر ما يكون للرأي العام يكون ا للرأي ا في مصر ل أ ن يكونوا هم موضوع ا ل ا ح ت ف ا ل ي ة ا ل أ و ل حول ا ل ح م ا ي ة ا ل د س ت و ر ي ة للحقوق والخلايا ل س ي ا س ي ة و الثاني ا ل ح م ا ي ة ا ل د س ت و ر ي ة ل م ب د أ ا ل ع د ا ل ة الاجتماعيه ة سيتم أ ح د م مكتب في اسكندرية م لما لما و وحالات وحالات طبعا、آه. لانه ي في عامة ا ل ا الحضور ا ل د و ي تعرفة ان ل المستشارة ي ع نعتبر ان بيننا مورجعيات وهذا هو ق ي م ة تنظيم أ ي د و ل ة م د ن ي ة ح د ي ث ة ان يكون فيها مؤسسات م ر ج ع ي ة في م ح ك م ه ا ل د س ت و ر ي ة بلا شك بتلعب دور خطير ومهم في ظروف لا تخفى علينا جميعا يعني غير الأيام وسلوكياتهم المصري لبعض الشعب بالنقود بالنفود من من لنا وصف التجاوزات وصف وصف وصف ملكوا الثروة المرفوضة الوقع في الاغترار الاغترار التداخلات لا يتبقى مبررة هذه اسمحي لي يعني لا يتبقى لنا إ ل ا الحصن الحصين وهو القضاء المصري دعانا والمحكمه الدستوريه خ بيمجي إيراثه ع لا ى أي عمص فيه يعني عمص م ه كان أوضاعنا اللي ن ب شك م ن ه اننا و لدينا م الامل بوسر هذا ا ح ج م ل ك ن ن يعني عندنا د ا ا ا أ م ل في ان ه منطق ا ل ع د ا ل ة ل ه ر ج ا ل وانه ان لم يقوموا بهذه ا ل م س ؤ و ل ي ة في هذه ا ل ل ح ظ ة اعتقد ان ه يعني وطننا مهدد بكثير يعني ا ل منها و و ض ع الخطير ح م ي الاجتماعية الاجتماعية في الواقع يعني باتت مهددة في مصر بفعل عوامل عديدة يعني خارجية داخلية في الدستورية العليا ده مؤشر جيد ة العدالة والعدالة مهددة المحكمة الواقع باتت عوامل عوامل وعوامل ان تناقش الامور بفعل ولكن مثل ده مصر مؤشر هذه وهو قيمته ا ل ح ق ي ق ة يا استاذ ع ب د ا ل أ ح م ن إ ن إ ح ن ا في بعض ا ل أ ح ي ا ن بننسى المبادئ اللي اقرت من القضاء الدستوري وهي مبادئ حكيمه زي ما بقول مفروض نحاكم بيها سياسات ونحاكم بيها ق ا د ة ونحاكم بيها برلمانات ونحاكم فيه بيها أ ي أ ش خ ا ص بيتولوا م س ؤ و ل ي ة في اي موقع هل احترمت هذه المبادئ أ م لم تحترمها ا ي حدود الاجتهاد داخلها دي قضايا مهمه جدا في مجتمعنا لانه في عشرات الموضوعات المفتوحه على ساحل الحوار ا ل و ط نتكلم ي والرعي العام ب ن فيها و ك ا ن شيئا لم يكن、مم. يعني هذا التراكم التاريخي لابد أ ن نحكمه انه حين نستقر على مبادئ م ع ي ن ة ل إ د ا ر ة ا ل ح ي ا ة ا ل س ي ا س ي ة لا يجب ل أ ح د أ ن يخرج عنه ه نحكمه ونفاعله هذه جهة هذا حين نستقر أن أن نحترم الاجتماعية المسؤولية في جهة المبدأ ما ضرورة في العدالة لابد على ق ص ب ف ك ر ة انه دائما ما يكون هناك قضايا ش ا ئ ك ة حريه ا ل ص ح ا ف ة حريه الامام إ هناك مبادئ اقاربها المحكمه الدستوريه العليا في كثير من القضايا ا ل م ط ر و ح ة على الشعب المصري ا ل آ ن يجب أ ن يرد إ ل ي ه ا كل السياسات ليحكمها أ م ا م ه ب ا ل ل ض ب ط و ا م ر ج ع ا ل أ خ ي ر و ا ل م ن س ت ل ا ل ي ر إلا, إلا, إلا ن ه إن لم يكن هناك مرجعيات هناك محتلمها يصبح أعتقد إن الوضع في, في هاني الجبالي اسمحلنا معنا ضيف عزيز على التلفون ي ا ل أ س ت ا ذ سمير غريب وهو يعني ا س ا سمير غريب رئيس, على... جهاز آه. آه. آه. رئيس جهاز التنسيق الحضاري واحد المثقفين إ ل ا على في الواقع على كتفيهم م س ؤ و ل ي ة التنسيق الحضاري والتنسيق الثقافي سمير س كل سنه وانت طيب اهلا بيك و ا ل ح ي ا ه معنا في عازم ولا معزوم س ع ا د ة ا ل م س ت ش ا ر ة هاني ا ل ج د ا ل ي سوف ننقل إ ل ي ه ا الميكروفون لكي تتحاور معك أنا قبل بس أن أتنقل إليها الميكروفون <تصفيق> عايز على شكرا شكرا شكرا كل سنة منتطيب أنت إليها عايز استضافتها شكرا سامير الله بالصحة قبل بس على كل يخليك والسلامة سيد أحييكم ش ا ك ه ا ل م س ت ش ا ر ة ا ل ح ق ي ق ة فخر لكل المصريين ورمز ل ل م ر أ ة ا ل م ص ر ي ة فاستضافتها ا ل ح ق ي ق ة عمل جميل و اضف ي مثالي ا ض ي في, سعيدة في سعيدة ولا ب... صحيح. صحيح. انا, يعني في غريب. أنا يعني أولاً بشكرك على إن انت طبعا هذا الموضوع ا ولكنني اضفت في هذا الموضوع ل في ندواتي معاكم ل س م ا و ص ل ن ا ش لم ر ح ل ة ن احنا نعرف وقدر قيمة ا ل ت ن س ي ق ا ل ح ض ا ر ي في ح ي ا ا وانا ت ن ه ع م ل لك صدمة دكتور صدمة عصبية سمير ه ان ن ا تكلمت ف ي ي ا ل ت ن س ق ا ا ل ح ض ر ي م ن خلال ل حادث ا د وقدر ئ ة شو ب ح التنسيق ن الحضاري عندي رايح في نتصور حياتنا ل عن ل ل شغل ح ا رفاهية ي ده الفاضية اللي مش تجمل لا لو كان عندنا تنسيق حضاري دكتور سمير مكنش ا ا حصل لنا ك ا ر ث ا ل د و ا ئ ة فمعايا في ك ل ا م ا لان ه التنسيق الحضاري ب ي ب د أ باحترام ك ي ن و ن ة الانسان انه يعيش في مكان محترم ب ب ي ئ ة ن ق ي ة في ب ي ئ ة ج م ا ل ي ة في, في حس ن دعيني هل التتاول مع, وبرضو مع غريب. كلمة تنسيق في تياتك اشارك ب ر ض مع م سيد س ي ر غ ر ي ب كلمة ت ن س ي ق في وزء م ن ه ا سيد سامير تعني ل ت ن ظ ي م مضبوط ق التنسيق طبعا في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة من النسق ونسق ة فعل نسق ة نسق ة يعني نظم ووضع ا ل أ م و ر في ن ص ا ب ه ل لا أ ن إ ذ ا كان هناك أ م ر ليس في نصابه يبقى فيش تنسيق فاحنا زي ما قالت ا ت م س ت ش ا ر ا ل ح ي ة هي رجعت ببعد عميق لمفهوم التنسيق الحضاري التنسيق الحضاري هو اعمال المنطق وتحكيم الحس السليم سوي فطبعا اللي حصل في ا ل د و ا ء ه لا فيه منطق ولا حس سوي ولا حتى تفكير عادي و انما د لبرك هي ك ا ر ث ة وعندنا كوارث كتير ن ت ي ج ة لنفس الاسئله أ س ما الأمور بالضبط. بالضبط. يعني إن بتكلم الصمير وضعناش النصف اللي الدكتور حاجة يعني عنه نصف أن يعني أنا ن في طبعا دكتور ده ي السؤال اللي و وجهود الجهاز وأشعر إنه لم يحدث حتى الآن يعني اللحظة اللي نقول تحول د يحدث ك الجهاز أنه فيها أنه الآن اللحظة اللي الأمر لم يعني حتى ل ي ث ق ا ف ة ع ا م ة و ان الكل مش حاسس ل ا ن ه طرف شريك في هذه المسؤوليه انا تعرف كده يا ب ك ت و ر سميع حتى باين انتو بتبذلوا مجهود لكن ما وصلش ل م ر ح ل ة ا ن ه يبقى الكل مسؤول عن انو ه ذ ا المجهود、مم. لا يكون يعني حكم في البحر الاحساس بنور ل ة ت أ خ ت تحقيق كثيرا في اولا تحقيق أهداف ا لانه ت ن س ي ق ل قبل ح ض ا ر ي إ ش ا ء ج ا ز لأنه مثلا لما تقول تحقيق أ ه د ا ف التعليم انت ممكن تعمل من الوسائل والسبل الذي يحقق أ ه د ا ف أ ي تعليم في أ ي بلد、م. فكذلك التنسيق الحضاري ممكن تعمل ا ل أ س ب ا ب وتفرض المعايير و ا ل أ س س حتى بدون إ ن ش ا ء جهاز ف ا ل د و ل ة أ خ ر ت كثيرا في تحقيق ع ب ر التعليم بقى وبعبر الثقافة <تضحة> عبر وعبر الثقافه ة في الريحة بثباثة الإعلام كل وعبر الشارع و الحكم المحلي و مسؤولية ا ل ق د و ة ا ل ح س ن ة عندما ن ش و ف الناس الكبار ب ن ش الشارع و ب ترتكب سلوكات للضليق باي ده ده يعني يعني شخص حاكم يحدث حولينا حضرته احنا ما خلال اننا تاسر من عمره دائما يعني ده نبهب شعب سبع بس فاقول ي ل ن نشوف ه ا ي ة ب ى ما يحدث ح ي ن ان ق و ل ح ر الدوله م يكون ده ح ا مصري ت أ خ ر ت في تحقيق الاهداف اولا ثم ت أ خ ر ت في, في انشاء الجهاز ثانيا الجهاز يعني نشأ الحقيقة بعد زي ما تقولون خ ر ب خربة مالطا مثل البلد ت ب ي م ان ا ت ت ط م ر العمر ا بعد م ان تتطور العمر ا ن مصري ف ط ب ع ا لما تجي ي تعمل ح ا ج ة تبني بعد ان ه ي ا ر ب وصعب جدا لما تجي ي تصلح أ ث ن ا ء الحياه ة م م ش ي ه بتبقى ممكن تبقى في ظروف م و ا ت ي ة ومساعدت ة في ا ل و ق الواقع كله في منتهى ا ل ص ع و ب ة ف أ ن ت بتعمل التنسيق الحضاري بيعمل بينما كل اللي حواليه بيص ا ر كل يقوليه بذلطة بيقولولي ما تجاهدة انت أنا في أي و ن ا جبت بيتك من ل ان اين ب س جهاز التنسيق الحضاري اين ل ا جهاز التنسيق الحضاري ان ع اين جهاز التنسيق احد ا ل ن ا ل ج ج ي ي ي و و ل ن ح ذ ر من ك ا ر ث ة ا ل د و ي من يا فندم لانه يجب عايز تقارير وظلاثات حوادث حصلت ان نلقي ع ويطلع التواصل الحضاري ي الجهاز ا السامعه ت ص ك تلقي ي ن ي اي واحد يقول اي واحد ا ل اتزامه ا وسيل ل على ا ي لينينا نمكن تعودنا نلقي التابع ل ان ع بعضنا البعض طب سؤال بما, بما, بما انه احدهم دلوقتي طب تستمر فيه بما ان احدهم قال في البيت بيتك انه اين جهاز التنسيق ا ل خ ض ا ر ي انا اود ان ا س أ ل ك فيما حدث في مجلس ا ل ش و ر ى وما تم في مجلس ا ل ش و ر ى قبل ذلك من انشاءات واضافات على المبنى القديم هل سئلتم ر أ ي ك م كجهاز تنسيق خ ض ا ر ي في هذا لا بالحق احناك بس برضو اه ن الاضافات قبل تمت انشاء ج ان ز برضو برضو واضح ا الاضافات ه ا كل ل الاشتراك ع ش ا ي ة ي ي ح ن ا اعملوا كلها تسمى في ا ت قبل انشاء ت ع ن من ا الحلم ع م ا ا نستدعي في ل المصري ق ج ه ا ي مرة مش ش ع ب واحنا مش اي ب ل د يعني, يعني هو الحال في محاولنا ف يعني على ا ل أ ق ل يعني احنا من خلال وجود ح ض ر ب ك يعني حنطالب بتنسيق حضاري ما بين الجهود ا ل ح ك و م ي ة وغير ا ل ح ك و م ي ة ل ل ع و د ة م ر ة أ خ ر ى ل ن ق ط ة يمكن فيها أ ن نحترم انه احنا مصريين على ساعة المستشارة الأستاذ الجزائر مرة مدينة الجزائر مدينة الجزائر مبنية على جبال أخرى فكرة وبرضو سامير غريب زورت مرة أنا مدينة مدينة مبنية يعني انا, أنا يعني كنت أ م ش ي في الشارع الجزائري ف أ ف ا ج أ بعمارات ع م ا ر ة في جبل مرتفع تليها ع م ا ر ة أ ك ث ر انخفاضا تليها ع م ا ر ة يعني ثلاث عمارات تنسيق غير عادي يعني اه يعني لأن الـ الـ آه يعني اللي بيبني هنا بيبني برؤيه ومفيهاش ع ش و ا ئ ي ة لكن لما نبقى بنتكلم احنا على عشوائيات طلعت في ظروف ع ص ي ب ة <تصفيق> ولم ي ع ن ي تجد من السياسات ما يمحو هذه يعني ا ل ن ق ط ة السوداء من وجه ا ل ع ا ص م ة <تصفيق> وتبقى م ح ا ط ة بالعشوائيات <تصفيق> ولابد اننا نفكر م ر ة ت ا ن ي ة فين اولوياتنا في وضع السياسات <تصفيق> وفين اولوياتنا في تسخير الامكانات ا ل م ت ا ح ة و م و ا ط ن العادي ده اللي هو ملقاش مكان يسكن فيه السكن للعشوائيات <تصفيق> ده ليه حق اساسي حق دستوري <تصفيق> على انه تبقى ا ل ا و ل و ي ة له في اضيف ي ي على كلامك او استمرار لكلام حضرتك بصفتك ايضا من اعلام القضاء و ا ل ع د ا ل ة في مصر انه احنا دلوقتي ص ل طل... ع ن ا من مجلس الشعب صدر قانون البناء وفي باب خاص بالتنسيق الحضاري、yeah. كان م ف ر و ض يبقى قانون مستقل انما ضموه、mm -hmm. لقانون البناء انما نقدر نقول ان هناك قانون للتنسيق الحضاري、mm -hmm. ح ق ي ق ة وهذا القانون بينص على تطبيق قصص ومعايير التنسيق الحضاري التي يضعها الجهاز في جميع المجالات وانا سبقت هذا وادركته اول ما جيت الجهاز اول ما انشئ الجهاز وعملت على فعلا ص ي ا غ ة هذه الاسس معينه ا فاصبح عندنا ثلاثه عشر دليل او كتاب في كل منهم في مجال المجالات طبقا للقانون يجب تطبيق قصص ومعايير التنسيق الحضاري التي يضعها خبراء الجهاز وخبراء الجهاز حطوا فعلا ا ل ق ص ص ومعايير دي يبقى باقي ايه باقي تنفيذها هو ده التحالفيه ذ انا أ رحت ب ا ع ت ل ل س ا د ة المحافظين جميعا جواب يعتبر خ ط و ة أ و ل ى بقول لهم ا ن ه فيه فصل في باب التنسيق الحضاري في القانون يتعلق بتنظيم ا ل إ ع ل ا ن ا ت أ و تنسيق ا ل إ ع ل ا ن ا ت بينص على واحد اتنين سنه اربعه ل غ ا ي ثمانيه من فضلكم التزموا بهذا ووجهوا الوحدات المحليه ة بالاختزام ب ذ ا اساس على ان ي بالالتزام ق ى ص د سيد ي سمير هي في الحياة بيسألني ق قانون الجهاز لان وهنشوف مع بعض سمير عمر ل حد الحياة بيسألني بالتليفون ا عمر ج ه ل الحضاري ت ن س ي ق ك سنة عمره ر بها ع اربع, سنين. أربع سنين. يعني اربع سنين سنين سنوات ي تحمل ف الجهاز ان ماء اكسده الضار لا ينطلح هو سنوات سنوات آه. جهاز آه. جهاز آه. اربع اربع ل ن ما فيش جهاز من بدايه ة إنشاء ج انشاء ز و إ جهاز إ د ا ر ي و م ي ز ا ن ي ة و خ ط ة و أ د ل ة إ ر ش ا د ي ة و الى اخره يعتبروا سينا الميزانية والموظفين يعني يمكن يمكن دي اللي وبعد نعمل طلع طلع شهر شهر والقانون والقانون شاءنا الجهاز جاء إن القانون مسمى من من له هو فقط ل ي ن ن ا ش ع دايما إ ن عشوائية كمان يعني عشان ننشئ جهاز الحضاري المفروض القرار جهاز التنصيق الحضاري جهاز الجهاز بنية أي قبل إن و م ف ر و ض ان يكون البنيه القانون والكوادر و ا ل ش ر ط ة الحريصه ليه لان انا لا لا لا طلبت الدكتور、دي. سمير اكثر من م ر ة ان ه يطالب بانشاء ش ر ط ة للتنسيق الحضاري لا لا وعشان ش ر ط ة للتنسيق الحضاري س ل ط ة القانون لا لا يعني هي مش م ع ص و م لها سوى بالناس يعني واحنا في س ي ا ر ة م ش و ا ر س القانون طلبت ان ه تصاغ م ا د ة بانه يبقى للجهاز ح ق او سلطه ا ل ت ب ط ي القضائي رفضوا ع ش مصلين عشوائي أمد أمد أمد كنا الحضاري الحضاري أنا مصر مصر لو كنا منصورين على جانب ا حقق التنسيق الحضري ا ما لم يكن ي هناك فعيلة ث احد ل ا الحضاري يخاف ن فيه وصالح المصري منه التنسيق الحضاري سلوكه اليومي اعلاق في هذا الموضوع شديده ا ل أ ه م ي ة ولو وسائل اعلام تبنت ق ض ي ة التنسيق الحضاري مش جهاز التنسيق الحضاري ق ض ي ة وموضوع التنسيق الحضاري ه ي ب ا ل ه ت أ ث ي ر كبير يعني أ ن ا كاتب ا ل ن ه ا ر د ة م ق ا ل ة م ق ا ل ة ا ل ا س ب و ع ي ة عن موضوع يعني خ ط و ر ة التلفزيون ووسائل ا ل إ ع ل ا م فطبعا برضو الكلام في الراديو ا ل ن ه ا ر د ه والله, والله يا استاذ سمير إ ح ن ا أ ث ر ن ا أ ك ث ر من ق ض ي ة يعني مثلا أ ن ا أ ت ذ ك ر إ ن إ ح ن ا أ ث ر ن ا ق ض ي ة الموضوع اللي حضرتك كنت أ ح د اللي ت ك ل م و ا فيه وموضوع ا ل ق ل ع ة موضوع القلعه ة القلعة وأبراج ر ن عبر هذا ا ل م ي ك و ف و وأظن أنت برضو ن من أنت ن أكثر تحدثت مرة م ع ا ب ر ض موضوع و في تنسيق ا ل ح ض القلعه ر أكثر مرة ي في من هذا و ك ن يبدو زي ما ت <تصفيق> ا المستشار د د م ت أحنا ن ع ومحتاجين ان ي ب عندنا اتساع لرؤيه ة التنفيق التنسيق ا و ت ف ي الحذائي و و رئيس جهاز التنسيق الحضاري الدكتور سمير غريب كل س ن ة أ ن ت طيب و بنشكرك على هذه ا ل م د ا خ ل ة و ل ا ئ م ا نلتقي على خير أنا بشكرك وأن أنا كلمتك خصوصاً أختي العزيزة المستشارة انت ك شكرا وكل م خصوصا العزيزة أختي للمستشار سامير 「ま يهمنيش ج م شهر ا ل و م يا س ت ش ا ر ة تهاني الجبالي ضايفتنا في عازم ا ولا معزوم. يعني س أ حضرتك عن معزوم المحطات و ل ل ا ا ا ا م ت ب ر ة القضايا ه القضايا حكمتي فيها او شاهدتيها لحضرتك حكمتي خلال السنوات يعني هو مفيش طبعا ق ض ي ة ممكن تكون ح م اهم من فيها قضية كل قضايا القضايا تبقى كل ل س ر ي مهمة ل ه اهم بتدي نتيجة في احد في يعني فعلا المناحي فعلا ل م ة يا من ا السياسة اما اقتصاد يا اجتماع ي مؤثرة في حالة قضيه ا ا يعني س ل خلال ت وانا مجودي المحكمة عضو في, المحكمة في في أن ا ل حكم صدر وأنا م و جدا و ة في للمحكمه ت ش ك ي لأنه ده طبعا ع ر 40 سنة ا ل الدستوريه س ا و ا في ا ل ح م ا ي ة ا ل ق ا ن و ن ي ة بين المسجد و ا ل ك ن ي س ة أ ن ا ب ع ت ق د ان هذا الحكم بيمثل علامه ة ل قبل لم يكن بين المسجد والكنيسة؟ الأوقاف بيقول لا قانون بين كده يكن كان فيه أنه مساوى في يجوز نص ا ل ر ج و ع ف ي ا ل و ق ف على المسجد آه. و... الكنيسة ه غير دستوري الحماية、مم. الدستورية يكون يتضمن الحماية الدستورية في العيلة ثاني في لدور دور أتكر حضرتك برضو الإبادة لابد الإبادة عندكم المسجد تتجزأ وأنه موقف لأن لا النص لكل أن أن ثوامة ب ي ن ا ل ك ن ي س ة و ا ل ج ن يعني ده ح د ر ت ك ستستمعي بقى الثلجيه ا ل أ و ل ى كده لانه طبعا يعني أ ن ا ا ل ح ق ي ق ة موضوع ا ل ع ل ا ق ة ما بين المصريين م ا ب ق و ل ش لا عنصريه ا م ة احنا أ م ة و ا ح د ة أ ن اه ع ش ت من خ ل اه ل اه ل أ اه اه ل اه ل ي اه ن دينية مبدان لأن مدرسة موقف سيخوش العربية التربية الحقيقة ولأ اه و فيديل مسيح اه ن ابحاني ت ي فيامر المدرس اثنين مدرسين يوقف والدين وتقول الماسيح الاسلامي المدرس معا مشتركة ا لان ي تختلف م دين لأنه لآخر و ص و ل العقيده يتعلموها في المسجد والكنيسه لكن هنا الدور ا ل ت ر ا و ي ل ل م د ر س ة هو في تنشئتهم على احترام الاخر آ خ ر أ و ل أنه كل واحد يوم ا يحترم ت ت ل للقيم ا ا ف ه م مديني ثم ش ك ة و اولا بلستش هذا م ق ف منها طبعا بشكرك أ ن ه حصل ن ا جدا وهي التحقيق على فكرة لأنها خلصت طبعا صغيرة خلصت وهي للتحقيق فكرة تحولت اسلوب على ا لكن ت التقليبي ر ب ي ل حماها وجود آه. آه وكيل و ز ا ر ة مستنير في هذه ا ل ل ح ظ ة ا ل ح ق ي ق ة و أ ن ا ب ف ك ر اسمه كمان、مم. كان اسمه جسد ابراهيم ح م و د ة كان وكيل و ز ا ر ة ا ل ت ر ب ي ة والتعليم في طنطا ل أ ن ه حفظ التحقيق وقال هذا ا ج ت ه ا د م ن هي ا وان ه حاولت من خلاله انها ترسي قيمة وعلينا أن يعني لهذا الاجتهاب تربوية وعليم ترسي من قيمة نشكر هي في الواقع انست ق ي م ة ت ر ب و ي ة مسدت معك يعني هي هي حتى وصلت الى ا ل م ح ك م ة ا ل د س ت و ر ي ة العليا جزء من, من مسؤوليتها ا ل ا س ا س ي ة اعتقد ح م ا ي ة القيم المشتركه للمجتمع المصري نسيج النسيج بكل تفاصيله、آه. يعني نسيج الوطني معناها انه يعني لا يجوز بكل ا ل م تفاصيله يجب ل او ا على لك فكرة ي الحمد ى الهوى و عايز اتكلمك ن سنفرك ا ا لك ل ي وهي ي ك ر و و ف ن انت ا ت ة فتحية ا لله ع ا الكاتبة المبدعة صحتك تايدة مطمئنين فتحية بداية على اخبارك إيه؟ الحمد لله يا حبيبي الحمد, الحمد لله كل س ن ة وانت طيبه كل س ن ة وانت طيبه يا حبيبي على فكرة <تصفيق> انا ومدام <أنا> ف ت ح ي <تصفيق> ا ل ن ا م و ا ق ف طريف ا ن ه كانت جايه م ر ة المبنى اللي زاول تليفزيون وكانت ج ا ي ي ل ل ح ي ا ة وبعدين تعرضت لحادث انه اصيبت في س ا ق ه ا ف ك ر ة خفيتي اظن ع الحمد لله سلامة <تصفيق> سلامة <تصفيق> <تصفيق> يعني هي طبعا استدعاء لجزء س العسال ل فتحية يعني هو استدعاء من ضمير ماسك ل أ ن ه أ ن ا ا ل ح ق ي ق ة يعني فرحانه جدا انها أ و ل ا ابدعها إ ح ن ا بنشوفه في رمضان الثنائي من خلال مسلسلها الرائع رومانه الميزان و أ ن ا فرحانه ا ن أ انا بكلمنا ع ش ا ن عايز ا ح ق ي ق ه على اختيار الاس أوه. يعني رومانتي الميزان ديال كلمة ا ل س و ي ع احاول تصوير ك ل ن ه رومانتي ا ل ت و ا ز ن ل أ ن ه ي ا ل ل بتعمل ي ا ل ت و ا ز ن أ ن ا يعني سعيده ب إ ن أ ن ت ي تستدعيتي قضيتي ا ل ص ب ق ه الوسطى في مصر وما يحدث لها وما حدث لها وان أ ن ت ي بتحاولي من خلالها تقولي ان هي رمانه و النزان اللي هتقف في وجه الفساد وفي وجه غياب القانون وفي غياب س ي ط ر ة ا ل ب ل ط ج ة و استئصال ل راس متبعكي المال آ ن أنا عايز ك ن أنا أ أ عايز, عايز س <تصفيق> الأساسة العتال فتحية دايما د ا م ا ا ل ط ب ق ة الوسطى عليها مسؤوليات ع د ي د ة في المجتمع وفي الفتحيه احنا احنا م ما قلت رمان ب د ع و وهي ن زي قلت ي الميزان وهي ا التقاليد ا ل ل ي د ق ق اتقالك الطبقة ي المجتمعية السياسية عايزة سؤالي ة للممارسة والممارسة المتوسطة انا ي الحياة للأزالج تحمل <مثل> <تصفيق> يعني انت عندك عصر التنوير اي مع ا ل ط ب ق ة ا ل م ت و س ط ة ا ل ث و ر ة ا ل ف ر ن س ي ة قامت من خلال ا ل ط ب ق ة ا ل م ت و س ط ة لان ا ل ط ب ق ة المتوسطه <مثل> ة ا ما هيج بتقلب و تجري لكن م ت ط ل ع منها بعض الشخصيات و ا ل ث و ر ة ا ل م ص ر ي ة برضه سنه فتحيه قامت من خلال المتوسط هي الطبقه المتوسطه ل إيها لقد اردت ان ا و ن م ل م ا ا ك ن مسلما ا ك ن س ل م ا اكون مسلما و ن مسلما اكون م س ل ا ا ك ن مسلما ا و ن مسلما اكون مسلما ا و ن م م ا اكون مسلما ا و ن مسلما ا و ن م ث ل م ا اكون مسلما ا و ن م ا ا و ن مسلما ا مسلما ا س ل م ا ا س ل م ا ا و ن مسلما اكون مسلما ا ك ن مسلما اكون م ل م ا ا ن مسلما ا ن م ل م ا ا و ن مسلما ا ك س ل م ا ا و ن مسلما ا ك و س ل م ا ا ك و ل م ا ا و ن مسلما اكون مسلما و ن مسلما ا م س ل م و ن مسلما ا ك ل م ا ا ن ت س ل م ا ا م س ل ا ل م ا ا و م ة م ا ا وكان, فيها وكان منها ا ل م ب ع ي ن و ا ل م ث ق ف ي ن وصغار الضباط والموظفين مم. يعني كل دول خلوا يشكلوا ع ل ا م ة مصر في المصر ح ل ب الضباط كبارهم المطور قبل تبقى أو أستاذ فتحية أفكرك النهاردة إيه في التاريخ ده من نعم فتحية سبتمبر بمناسب عايزة أيو رأيك 9 التاريخ 23 اقول لي انت س ت م ب ر عيد الفلاحي و ت ح ا ي و ل ايوه ا ت و ه ايوه يا ايوه ا ل و ه ا ي و ايوه ايوه ايوه ا ي و ايوه ايوه ايوه ا ي و ا ي و ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ا ي و ي و ه ايوه ا ي و ا ي و ايوه ا ي ا ي و ايوه ا ي و ي و ه ا ي و ي و ه ا ي و ايوه ايوه ا و ه ا و ه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ي و ه ايوه ا ي و ي و ه ايوه ايوه ايوه ايوه ا ي و ايوه ا ي و ي ق و ل ا ي ا ل ث و ر ة خدت ا ر ض ن ا قيمه ا انت ا ل ع د ا ل ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة هي ا ل ل ي ممكن تساوي إنه يمكن ان ه يؤخذ م ك ن ان ي من الغني ل ص ا ل ح الفقير يا استاذ الفتحيه ع الاجتماعية ا بالمناسبة ل ة الاجتماعية هي أساس السلام الاجتماعي لياش قضية طيار هي ي اي, أي ق ف السلوة ل و ي ف ا م ك ن ان يتحول ل ق م ب ل ه م و ق و ت ة لمن لا لا يملكون ا ل س ر و ه و لمن يملكون السلطه ة الحياة الحياة دي أحمد قوانين يعني الـ الـ يعني القوانين يأمر يعني يا يعني خليل في ي لو اه ان الله بالعجل يعني يعني يعني أستاذة الكلام كلماته ا بعض رجعت انا ع ا ق فيها نفس الكلمات التي تتمكن ا ا منها ل م س س ل ب ت ص و ي ل الاعصاب لكي نورة ثانية ترجع ث الى ن ي ة ل الطبقه و س ة ا ل و س ط ب ت ع م لكن ل هناك ا ل ك في و جوات ا فتحية مجالة موجودة, فتحية. طبعًا مجالة طبعًا موجودة طبعًا ومهيمينة و خ ر ة ل السبعه تتعرضت ض غ و ط كثيرة حقيقي الوسطى تعرضت لضغوط ك ث ي ر ة و... و... وهي ا ل آ ن م ش ت ر ك ة وارتباكها يمكن ان يؤثر في مستقبل الوطن باكماله、آه. لا يعني و... انا فقط ة يا... يا المعاشي المبكر على الطبقة ل ا م ت وقع س ط ة الغماء المعيشة الفضيع جدا على الطبقه المتوسطه ة م م المستلسفة ة أستاذة فتحية أي. فكرة قوي القانون تقتل القانون في اللي بتجي دي يا يعني انت الدلالات رجل و اختارتي ا ل ز و ج ة محاميه و بالتالي ف أ ن ت ي يعني بشكل ضمني كده بترجعينا س ل ط ة القانون في المجتمع هذا القانون هو الحل س ي ا د ة القانون س ي ا د ة القانون ل أ ن ه القانون معناه ان الكثير مثل اه طبعا التجاريه م ده ع ي ه ع ن ا الخولي ض و و وبيقول قوانين بيتسلم لابد خليل له مع أحمد راضعة من <تصفيق> هي اللي تنخذ تأخ... المجتمع من الفساد اللي موجود <تصفيق> قال له مش بس القانون ا ل أ خ ل ا ق قال له ا ل أ خ ل ا ق م ر ت ب ط ة بالقانون ب ا لان ق و ن ب القانون ض ب ط لأن ل ا هو اللي هيفرض على المنحرف انه هو ينال ا انحراف ا ل م ج ت ا ع